السلام عليكم ورحمة الله في سوق ان شاء الله السلام عليكم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 جميعاً وبارك فيكم ونفع بكم وزادكم علما وحلما ونسأل الله كما جمعنا في هذا المكان على طاعته وفضله أن نجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنته إنه تعالى جواد كريم حياكم الله وبارك فيكم اليوم إن شاء الله تعالى نوعدنا مع شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي أحمد بن الحسين المعروف في أبي الطيب مررت في آخر مرة في شرح هذا الكتاب أو فك الفوض إلى القسم الثالث من أقسام المياه التي قسمها رحمه الله على تقسيم المذهب الشافعي وبين أنها أربعة إما طاهر في نفسه أو كما قال هو طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق وطاهر مطهر وهو الماء المشمس أو المشمس الماء المشمس الذي إما يسخن كما قال بعضهم أو يكون فيه حرارة الشمس شديدة وتكلمت عن شروط ذلك والقول فيه بخلاف ما جاء به الفقهاء ورد وردت عليهم بقولهم وعزهم إلى الأحاديث الطعيفة التي قالوا بها عن ابن عمر وغيره وبين الشافعي رحمه الله قوله كما في الأم لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب ولم يثبت فيه شيء من الأدل على كراهته حتى قال بعضهم وأبنه النووي قال يكره تنزيها وصرح بذلك صاحب كتاب كفاية الأخيار في شرح متن أبو شجاع أنه يكره تنزيها وليس يكره تحريما ثم تكلمنا في القسم الثالث وهو طاهر غير مطاهر وهو الماء المستعمل الذي يستعمل سواء بوضعه على شيء أو استعماله في شيء ثم يكون بعد ذلك لا يجيز أو لا يجوز لأحد أن يستعمله من بعده فيفقد الطهورية باستعماله أو باستعمال هذا الشخص له من أي أمر آخر وتكلمنا في ذلك عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أو الذي لا يجري وهو جنب. و هذا ظاهر من نص الحديث أنه لا يجوز لأحد إذا كان هناك ماء راكد أو ماء لا يجري أو ثابت في مكانه وكان هذا الماء يعني يظن إذا اغتسل فيه رجل أو وضع فيه شيء نجس نجس أو شيء من هذا أنه ينجس الماء فهذا يدل على قلة الماء أما في الماء الكثير مثل البحار والأنهار وغير ذلك فلا يضر فيه شيء وإن كان أهل العلم قالوا بأنه الأحرى أن لا ينغمس فيه وهو جنوب أو يختسل فيه وهو جنوب حتى في هذه الأماكن فلا يكون الماء أو إذا كان الماء مستعملا فهو يفقد الطهورية وإن كان في أصله طاهرا فهو فقد الطهورية أي أنه يطلق عليه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره غير مطهر لغيره بسبب استعماله وهناك أيضا التابع له المتغير بما خالطه من الطاهرات المتغير بما خالطه من الطاهرات بعض الطاهرات تخلط الماء فتفقد أحد أوصافه الثلاث إما طعمه أو ريحه أو لونه فيجعل بذلك يخرجه من هذا الأمر أيضا وإن كان هذا طاهرا وبسبب اختلاطه به فأخرجه أيضا وجعله حكمه حكم الماء المستعمل وما أشبه ذلك وبينت في المرة الماضية كوضع المسك والزعفران وماء الشجر والمني وملح الجبلي وغير ذلك من الأمور إن كانت ليست نجس ولا يطلق عليها نجاسات وإذا وضعت في الماء أو كان هذا الوضع أو الدخول في الماء فقد بسببه الماء أحد أوصافه الثلاثة اللون والرائحة وال وال يتغير الماء من صفة أنه طاهر مطهر إلى طاهر غير مطهر، فهذا يكون تقدير أو هذا يكون تغيرا في المياه تغيرا في المياه. القسم الرابع وهو الماء النجس الماء النجس الذي لاقته نجاسة فأخرجته من طهوريته أيضا فقال رحمه الله وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان كثيرا فتغير أو كان كثيرا فتغير والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي تقريبا والأصح هو رطل بكثر كما قال بها بعضهم خمسمائة رطل وليس رطل لكن هذا أفصح ولكن بعض أهل العلم يقولونها بالرطل وهي أفصح من جهة اللغة فقط فقوله هو القلتان خمسمائة رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح في الأصح هذا هو القسم الرابع من أقسام المياه التي نتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. وهذا بالنسبة إلى المذهب الشافعي وهناك غيره يسير على هذا الأمر في مقدار النجاسة يأخذونها بحسب القلتين أو القلتان هذا أو هذا هذه القلة أو هذه الذي لم يبلغ القلتين أو بلغ القلتين أو ما أشبه ذلك ففيه حديث جاء جعل ذلك مدار كلام بين أهل العلم وهو حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يبلغ النجس على ما أذكر إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث إذا, آه إذا آه بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث هذا حديث عليه كلام طويل جدا واختلف فيه أهل العلم بين التصحيح والتضعيف ولكن سنرى بعد ذلك أن أهل العلم بينوا نجاسة الماء من حيث تغير هذا الماء بأحد أوصفه ثلاثة سواء قل الماء أو كثر فالعبرة أخذت بعد ذلك ليس على الإطلاق بحديث القلتين ولكن بحسب التغير بحسب التغير هذا الحديث هو حديث يعني كما قلت دار عليه اهل العلم كثيرا وبما اننا نتكلم في فقه الامام الشافعي واثباته بالدليل ودعمه بالدليل والكلام عليه من جهة اهل الحديث فلا بد من بيان هذا الحديث و أمره الحديثي أو جهته جهته الحديثي، فوراه أبو داود والنسائي وغيرهم غيرهما، كالإمام أحمد وخزيمة وبن حبان والبيهقي وغيرهم، وصححه جملة من أهل العلم منهم الشافعي وأحمد و ابو عبيد وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي والدار والبيهقي وابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر وحسن اسناده أو حسنه ابن تيمية وجود اسناده ابن معين وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين وقال ابن موندة ذكر ابن وندا في هذا الحديث أنه على شرط مسلم والصح هو أنه على شرط الشيخين كما ذكر ذلك بعض أهل العلم فقليل من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث كما قلت و من الذين ضعفوه من الأحناف والمالكية كابن عبد البر وابن, وابن العربي وغيرهم وزعم الكوثري زيد الكوثري أن من صحح هذا الحديث فهو متساهل فعزا تصحيح هذا الحديث للمتساهلين وضعف هذا الحديث ضعفا شديدا وقال الخطابي في معالم السنن وكفى شاهدا على صحته ان نجوم الارض من اهل الحديث قد صححوه وقالوا به وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب وعليهم المعول في هذا الباب يعني ننظر من جهة ثبوته وان كان الحافظ العلائي له فيه جزء حديث وتكلم فيه كثير من أهل العلم لكن إن شاء الله تعالى هو صحيح بإذن الله عز وجل الأمر هنا هو أن الماء النجس فرع أو قسم من أقسام المياه والماء النجس اي متنجس اي حلت او لاقته نجاسة تدرك بالبصر <تصفيق> تدرك بالبصر وهو قليل دون قلتين لحديث كما قال الشافعية انه قليل دون القلتين لحديث القلتين واستشهدوا ايضا بحديث اخر وهو عند مسلم رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغمس يديه في الاناء حتى يغسلها ف... حتى يغسلها او يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده فإنه لا يدري أين باتت يده فالعلة هنا علة الغسل أو الغمس أن تغمس يدك في الماء حتى تغسلها فلا يغمس أحد يده في الماء لأنه إذا غمس يده في الماء غسلها فإنما أو فربما كان فيها نجاسة فهذا الماء القليل هذا الماء القليل وقعت فيه هذه نجاسة وقعت فيه هذه النجاسة فهذا فيه أنه ربما تغير اللون أو تغير الطعم أو تغير الريح لهذه المياه أو هذا الإناء القليل إذا وضع يده فيه فكان هذا الحديث يبين ذلك يبين ذلك وهذا بالنسبة للمياه القليل لذلك استشهد به الشافعية في أنه ما دون القلتين يحمل الخبث أما ما يزيد عن القلتين لم يحمل الخبث ولكن الذي المياه التي يحل بها النجاسة اما نجاسة مائعة او نجاسة جامدة وهذا بالتقدير ينظر فيه هناك بعض النجاسات لا تنتشر في المياه مثلا فتكون جامدة فتقع فربما تخرج ولا تضر في المياه الكثيرة وإنما تضر في المياه القليلة فربما هنا يقع على حديث القلتين وهناك أيضا نجاسات تؤثر في المياه التي تزيد عن القلتين التي تزيد عن القلتين لا بد أن نفهم أولا مقدار القلتين بالوزن حتى نفهم يعني مدى القلتين او مقدار القلتين التي اذا وضع فيها الماء لم يحمل الخبث لو زاد عنها اما لو قل يحمل الخبث فالقلتين او قلتان فيها حديث ضعيف كما رواه البيهقي إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ين لم ينجزه شيء، لو لم ينجزه شيء هذا ضعيف أخرجه الشافعي والبيهقي وسنده ضعيف لأنه الثابت أو الصحيح الذي تكلمنا عنه منذ قليل هو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أما زيارة بقلال هجر لم يثبت فيها شيء لم يثبت فيها شيء لأنهم كانوا يقولون بأن قلال هجر يعني كبيرة يقولون كما قال هو روى الشافعي رحمه الله عن ابن جريج أنه قال رأيت قلال هجر فإذا القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا أي من قرب الحجاز من قرب الحجاز فليس هناك شيء ثابت عن ذلك ليس هناك شيء ثابت عن هذا العبرة هنا يعني كما قيل انا قلتان خمس قرب والغالب ان القرب لا تزيد على مئة رطل او 100 رطل بغدادي وهو 128 درهما واربعه اسباع درهم في الاصحاح في يجمع ليصبح 500 رطل 500 رطل تقريبا على الاصح المساحة يكون ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا فلو نظرنا الى هذا نراه ان الحجم يعني قليل ليس بالكثرة فاذا غمس فيها احد جزء منه وكان جنوبا تنجس وربما زاد عن ذلك بعض الشيء وايضا يكون فيه بالنجاسة كأننا لو نظرنا الى حديث ابي هريرة لا يختسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم أو لا يحت... لا لا يختسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. فهذا الحديث يبين أن هناك مقداراً من الماء ربما يزيد عن قلتين ويكون عليه النجاسة ب. ملقاة هذا الأمر العبرة هنا ليست بالقلثين كما صرح بذلك كثير من أهل العلم الذين ربما تكلموا في هذا فقالوا آآ آآ أن التغير في الماء آآ يكون آآ تغيرا يؤثر على أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الرائحة أو الريح أو اللون أو الرائحة أو الطعم فإذا تغير هذه الأصاف الثلاثة بملاقات النجاسة سواء كان الماء زائدا أو الماء قليلا فهو يكون نجسا, فهو يكون نجساً قل الماء أو كثر قل الماء أو كثر فإفادة الكثرة التي تطمئن لها النفس بأن هذه الكثرة لو وضع فيها نجاسة وقعت خارج الطهورية فهذا الذي فيه أو عليه كثير من أهل العلم أنه لا بد أن يكون هذا الماء الذي يكون إما جاريا. وإما كثيرا يغلب عليه الطهورية وإذا ألقي فيه طهارة لا تؤثر فيه فهذا الذي فيه الطهارة أما الأمور أو المياه التي هي قليلة أو كثيرة ووقع فيها مائع أو جامد وأدى بتغير لونه أو ريحه أو, لونه أو ريحه أو أو, او طعمه فهذا يؤدي بالماء الى خروجه عن الطهورية خروجه عن الطهورية وضحتي اخوة احد معي يعني الموضوع للقلتين هو بسيط و لا يحتاج إلى شرح كثير وإنما العبرة هنا كما بينت أن كثير من أهل العلم وإن صححوا هذا الحديث ولكن بينوا أن العبرة بتغير الأوصاف الثلاث تغير الأوصاف الثلاث حتى الذين صححوا أو الذين ضعفوا na no. نعم لو أخذنا بحديث قلتين فدون القلتين هو يحمل الخبث أما ما زاد على قلتين فهو لا يحمل الخبث مطلقا وهذا عند من يأخذ بهذا الحديث في الأصول وهذا مذهب كثير من الفقهاء أما كثير من أهل الحديث فهم بعبرة أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة فهو ينجس بهذا وإلا فلا لذلك هناك فرق بين الماء الدائم والماء الجاري الماء الدائم والماء الجاري والماء الدائم إن كان يعني ربما يكون ماء دائم وأكثر من القلتين بكثير بكثير اما الماء الجاري مثل البحار والانهار وغير ذلك فهذا لا ينجز يعني حديث الذي ذكرته نعم حديث الذي ذكرته ان الماء ان زاد على قلتين من قلال هجر لم يحمل الخبث فهذا ضعفه اهل العلم لانه ما ثبت ان القلال هجر يعني قدروها بها قدروها بها اما الذي عليه او بينه الفقهاء من مساحة القلتين، كما قالوا هو بالمربع اي بالمربع بالمساحة المربعة الذراع وربع طولا وعرضا وعمقا ذراع وربع يعني كمقدار ذراعك وربعه طولا وعرضا وعمقا فهذا المقياس هي قلال هجر ذكرت في حديث الإسراء كما قال بذلك ابن حزم في المحلى، وذكره أيضا الإمام الشافعي، وقالوا بأنها على ما أذكر. يعني لها جرتان أو جرة كبيرة لها مساحة أو حجم معين كان لما أذكر فيها أن هذه الجرة تسع قربتين أو قربتين وشيء القربة التي يضع فيها الماء أو القربة بالمعنى العامي قربة يضع فيها الماء فهي تساوي قربتين أو قربتين وشيء في مستوى هذا هذا الحجم في مستوى هذا الحجم. لكن الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. معي؟ كيف صدق ؟ طيب نجعل ان شاء الله على فصل وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلى, كلب الكلب الى جلد الكلب والخنزير في المرة القادمة ولا ناخذها يعني نتكلم عن هذا إن شاء الله حتى ندخل في الكتاب الآخر إن شاء الله هتوجد. طيب قال وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد جلد الكلب والخنزير وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وهذا فصل من ضمن الكتاب الطهارة وما زلنا في كتاب الطهارة. حتى الآن بدأ بالمياه وأقسامها ثم يبدأ في الجلود ودبغها وما يطر منها فكل يدخل في كتاب الطهارة هذا تقسيم الفقهاء لها وجلود الميتة من الحيوانات جلود الميتة من الحيوانات أي كائن حي كلها تطهر ظاهرا وباطلا بهذا الدباغ بهذا الدباغ الدباغ هو نزع فضوله من مائية ورطوبة يفسد بقائها ويطيبه وحتى لا يرجع إليه النتا والفساد ويكون بحريف بكسر الحاء، عليكم السلام ورحمة بكسر الحاء وتجديد الراء بحريف، عليكم السلام ورحمة فيدبغ فييدبغ فييدبغو أو هذه الجلود الميتة للحيوانات فتظهر بهذا الدباغ. إلا جلد الكلب والخنزير لأنهما نجس لأنهما نجس فلا يطهران لا شعره ولا جلده ولا لحمه ولا أي شيء وهذا سيظهر معنى كثيرا في هذا الأمر بين الأمر العادي وبين حرمة الكلب والخنزير و لعابهما ومسهما وغير ذلك والأحكام فيه تأتي تفصيليا ان شاء الله عز وجل فهذا الدباغ يطهر أو هذه الجلود تظهر بالدباغ بحريف آآآ كحريث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود ومسلم الإمام مسلم أبو داود رحمهم الله عن عبد الله بن عباس الدباغ أن ننزع فضول الفضول التي على الجلد والمائية كالأشياء المتعلقة في الجلد خارجا ظاهرا وباطنا والرطوبة التي يفسدها بقاؤها على هذه هذا الجلد وحتى لو نقعها في الماء ليخرج هذا منها نقعها حتى لا يعود إليها النتن، وهذا يكون بحريف شيء اسمه حريف يعني يقشر به أو يحك به هذا حتى يطهرها أو يطهرها بهذا وضحت أخي دعم كالعفص وقشور الرمان وغير ذلك هو صلب نعم نعم وهذا معروف يعني للذين يعني هم في البدو أو ما أشبه ذلك يعني فجرود الميتة تظهر بالدباغ فهكذا تظهر بهذا الدباغ فلا يكفي فيه تجميد بالتراب والشمس أن بعضهم يظن أن الجلد يظهر إما بدلكه في التراب أو وضعه في الشمس يظهر ولكن هذا ليس تطهير أو ليس دباغا ولكن لا بد من نزع فضوله من نزع فضول أي شيء فيه زيادة عن الجلد يشال يزال ويحك به حتى يجف وتطيب ريحه فهذا يكون فيه الطهار هذا يكون فيه الطهار مجرد أنه طابت ريحه وجف ف ولم يكن فيه فضلات باقية فهذا يكون فيه الطهار هذا يكون فيه الطهار وضحت أخوه فهذا يكون جلد كل الحيوانات إلّا الكلب والخنزير يظهر بهذا إلّا الكلب والخنزير فلا يظهران جلدهما لا يظهران أبداً وفي ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طهر جلود الميتة بعد موتها ف. أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال تصدق على مولات لميمونة بشات فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إيها بها فبيعتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنها حرم حر أكلها إنها حرم أكلها فالميتة يحرم أكلها ولكن جلدها ليس محرم وكذلك أيضا تكلمت قبل ذلك في المياه وقلت في الفرق بين المياه الطاهرة والمطاهرة والفرق بين التطهير والشرب وغير ذلك فهذا لابد فيه إن شاء الله تعالى من بيان طيب بارك الله فيكم حتى قال رحمه الله وما تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها نجس إلا شعر الآدمي هنا يكمل ما قد مر من بيان طهري جلود الميتة إلا الكلب والخنزير ويبين هنا وما تولد منها منهما أو من أحدهما أي من الكلب والخنزير ما تولد منهما أو من أحدهما فهما أو فهو فهو نجس فهو نجس وعظم الميتة وشعرها نجس وعظم الميتة وشعرها نجس إلا استثناء هنا شعر الآدمي فهو لا ينجس ولو بموته يعني موت الآدمي لا ينجس شعره لذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس وقبل الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم والشعر المنفصل من الآدمي أو الذي هو متعلق به حال حياته أو بعد موته طاهر حال حياته أو بعد موته طاهر نعم لكن هناك كما قال الله عز وجل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين فهو محمول على ماذا ما أخذ بعد التذكية أي الذبح الشرعي أو في الحياة كما هو معهود أما الميتة والجيفة وغير ذلك فلا واضح يا اخو ان شاء الله اي شيء قوله أن ما أخذ على التذكية. طيب أنا قلت أن الله تبارك وتعالى قال ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها ثاثاً ومتاعا إلا حيل. فحمل حمل أهل العلم أن هذا الكلام على محمول على ما أخذ بعد التذكية. نعم، فحمل حمل هذا الكلام أهل العلم حمله على أن الأصواف والأوبار والأشعار الذي أو الشعر الذي يؤخذ من هذه الحيوانات يكون إما حال حياتهم أو بعد ذبحهم على الشرع التذكية بالذال. نعم فجلد الميتة والميتة هنا عدا الكلب والخنزير نعم يقصد انه هذا يخالف قوله اولا هو قول المصنف ان جلود الميتة تظهر بالدباغ ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر وهلا أخذتم إيها بها فبعتموه فانتفعتم به نعم هو ربما يكون هناك يعني بعض أهل العلم ذكروا ذلك فقط في أن هذه الآية وردت في ذلك ولكن الحديث صريح والحديث يفسر الآية الحديث يفسر الآية ولكن الحديث يعني ما ذكره الشافعية هم ذكروا الآية وذكروا الاستشهاد أو الحمل على ذلك أما الحديث فلم يكن من كلام الشافعية فأظن أنه ربما بعضهم تكلم في ذلك عند الشافعية وما ورد عندهم هذا الحديث لأنني نظرت في في شرح الخطيب على هذا فهو ذكر الآية وذكر حمل أهل العلم على أن هذا يكون إما في حياتي الحيوانات أو بعد ذبحهم أي بعد التذكية وربما كان قصده أنه قطع من الحي أي إذا كان موجودا و هذا الحيوان موجودا وقطع منه شيء اما صوف او وبر او شعر فهل هذا يكون فيه طهارة ام لا فربما حملوها على ذلك ايضا انه يقطع من الحي فيكون طاهرا لان الذي قطع من الحي يعتبر ميتة لأنه انفصل عنهم وضحت يا أخي هنا يحل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحلت, لكم أو أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال عليكم السلام ورحمة الله فهذا ايضا يكون فيه الحل السمك والجراد والكبد والطحال فبعد موتهما سواء يعني يكون الامر فيهما بال السمك موته ليس هناك تذكيه شرعية له فموته يكون فيه حل والجرد ايضا والكبد والطحال والكبد والطحال ماي نعم، وايضا بعض الشافعية او بعض اهل العلم قالوا بان المشرك يدخل تحت الادمي الكبد والطحال في, في داخل الحيوانات هما دمان يجمع او مجمع الدم زي قطع من الدم تتجمع لتصبح كبد وطحال لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ودمان يعني هذا معروف في مصر ويكون في بعض البلاد الذي التي يعني يؤكل فيها الكبد والطحال يؤكل فيها الكبد والطحال أما السمك والجراد فهما معروفان فكان ذلك جن الله تبارك تعالى قال حرمت عليكم الميتة والدمة فكان ذلك استثناء من هذه الآية الدمان والميتتان وضحت إن شاء الله طيب سينقص يعني يتبقى لنا إن شاء الله على فصل آخر في كتاب الطهارة وهو قوله ولا يجوز استعمال أوان الذهب والفضة ويحل استعمال كل إناء طاهر. فنجعله إن شاء الله تعالى في المرة القادمة حتى نبدأ في الكلام حول شرح كتاب شرف أصحاب الحديث. إن شاء الله تعالى. وإن كان يعني هو صغير يعني الكلام عن أوان الذهب والفضة كلام ليس فيه بالإطالة. وكما قال هو لا يجوز استعماله أي يحرم استعماله وذلك لذكر أو غيره لا إن كان ذكر أو لا يجوز ويحرم استعمال أواني ذهب والفضة في الأكل والشرب وما أشبه ذلك وهذه الأواني أيما أوانى للأكل أو للشرب كما قلت أطباق معالق سكاكين أي ما أشبه من ذلك فكل هذا أو يعني أي ما يدخل في هذه الأواني التي تستعمل في الطعام أو ما أشبه ذلك فكل هذا حرام أن يكون فيه ذهب وفضة فلا بد أن يكون غير ذلك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها في صحافها هذا لأن يعني حرم ذلك بسبب أن صفاء جوهرهما الذهب والفضة ووضع الماء فيها وتسخين الماء أو طعام أو مأشبه ما ذلك يؤدي بأمور كما قلت في الماء المشمس إذا سخن الماء في أوان الذهب والفضة كان هناك زهومة أو شيء مثل الرغوة البيضاء تخرج الى السقف او السطح الماء فيؤدي ذلك الى الامراض يؤدي ذلك الى الامراض ذلك في الطهارة فما بالك به الشرب والاكل فيها اما اواني غير الذهب والفضة كالنحاس وغير ذلك فالنحاس ما فيه شيء ولا جزء ان تختم بشيء من الذهب والفضة أيضا ويعني ذكر بعضهم ان العلة من ذلك يعني التحذير من النقدين وهم الذهب والفضة والخيلاء وكسر قلوب الفقراء ده هناك من يعني يتعالى بهذه الأمور ويتفاخر بهذه الأمور ويجعل من نفسه عاليا بالذهب والفضة والخيلاء ويكسر قلوب الفقراء ويفعل ما لهذه من الأفعال ده ما سمعت أخي الحبيب. لبس الذهب والفضة يعني ما سمعت أنه يضر بصحة المرأة وإنما هو زين لها وإنما حرم على الرجال في الدنيا لأنه كما أثبت بعض الأطباء أنه يعني يزيد أنوثة المرأة على ما أذكر مما سمعته من بعض الناس يعني أنه يزيد من أنوثة المرأة لذلك حرم أو يعني أبصر أن يلبسه الرجال و. يعني إن كان فيه كلام أو أقاويل يكفينا إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك ومن لبسه في الدنيا من الرجال لم يلبسه في الآخرة فالله المستعان أما النساء فهذه زينة لهم ويعني ما أعلم فيه شيء ما أعلم فيه شيء أنه يضر بها أو ما أشبه ذلك لك ربما الذي يكون فيه أو يخالطه شيء أو ما أشبه ذلك مثل الآن كما قلت لا يحل, لا يحل أيضا الاستعمال إناء ضبب بذهب أي ختم بذهب وجعل فيه شيء من الذهب أو فضة عليكم السلام ورحمة الله لأن كما قال الشافعية الخيالاء في الذهب أشد من الفضة الخيالاء في الذهب أشد من الفضة وهناك بيان في ذلك أنه الإقياد للدليل والعمل به وعليه فهو الأمر الصائب والصايد هناك البخاري رحمه الله أورد حديثا عن عاصم الأحول قال رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان قد انصدع أي انشق فسلسله بفضة أي شده بخيط فضة والفاعل هو أنس كما راه البيهقي. قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. أصغر أكثر من كذا وكذا. أو صغيرة أو كلها أو بعضها لزينة أو كبيرة كلها بحاجة جاز مع الكراه فيهما. هنا يقول بأنه كان هناك قدح القدح هو الذي يشرب فيه يكون فيه مساحة فانشق أو حدث فيه لا مباشر أخي الحبيب يكون فيه مكان مكان شقة فسلسله بفضة جعل فيه خيط فضة فالفاعل هنا أنس رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام البيهقي كما في سننه رحمه الله وبين الإمام أو بين ال الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيت لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا فعد أنه بعد أن ضببه أو أن سلسله بهذه الفضة أنه سقي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإمام الصنعاني رحمه الله بين في سبل السلام قال وفي الحديث دليل على جواز تطبيب الإناء بالفضة ولا خلاف في جوازه كما سلف إلا أنه هنا قد اختلف في وضع السلسلة يعني يحكي أنه بهذا الحديث الذي رواه البخاري هو صحيح ثابت أنه يجوز تطبيب الإناء بالفضة أما الذهب فمجمع عليه فورد بهذا الحديث اختلاف في الفضله، ولكن الواضع من حتى يكون هناك اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ام لا فحكى البيهقي عن بعضهم ان الذي جعل السلسلة هو انس بن مالك وجزم به ابن الصلاح وقال ايضا فيه نظر لان في البخاري من حديث عاصم الاحوال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك كان قد انصدع فسلسله بفضة وذكر ابن سيرين أنه كان فيه حلقة من حديد حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه وهذا لفظ البخاري، وهذا يعتبر أو يظن أنه فيه الضمير في قوله فسلسله بفضة عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون عائدا إلى أنس كما قال البيهقي فقال الصنعاني رحمه الله والسلسلة غير الحلقة غير الحلقة التي أراد أنس تغييرها فالظاهر أن قوله فسلسله هو النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة لما ذكره فهذا فيه اختلاف وأنا يعني ما أستطيع أن رجح فيه لكن ربما وضع ذلك لعلة ما وكما نرى أنه منهم من قال أنثى ومنهم من قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سلسل ذلك وذلك كلام في الفضة وإنما الكلام في الذهب فهو مردود مطلقا مردود مطلقا وقال ويحل استعمال كل إناء طاهر ويحل استعمال كل إناء طاهر أي كل إناء طاهر وليس في النقدين فهو حلال أكلفي حتى في استعمال أواني الكفار وأشباههم فجوز استعمال أوان المشركين إن كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب في كأهل الكتاب فهي كأنيت المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة ولكن يكره استعمالها لعدم تحرزهم يكره استعمالها لعدم تحرزهم وهو هذا قول الشافعي أنه يكره استعمال هذه الأواني لعدم تحرزهم ولكن ليس هناك دليل على تحريم ذلك ليس هناك دليل على تحريم ذلك والثابت على فعل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا تدينون بفعل نجاسة أو استعمالها في أو كالمجوس الذي يتعبدون بأبوال البقر أو يقتسلون بأبوال البقر فهؤلاء أو... أو... أوانيهم نجسة، أما ما عدا ذلك فهي أواني ظاهرة ويجوز استعمالها كأواني مسلم. طيب، الله المستعان. طيب إن شاء الله تعالى نقف عند هنا ونبدأ في المرة القادمة في فصل في السواك إن شاء الله عز وجل حتى يعني لا يطول الوقت ومعنا كتاب شرف أصحاب الحديث إن شاء الله تعالى نتكلم فيه.